قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين